يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله اللَّهَ الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أتفاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل يمن عليكم من هداكم